أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل قالوت بالجنود قال ان الله مبتليق بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني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 111. اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معظم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أخدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لَنَاؤُذ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ بَعْدَهُ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الله 111. فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين